يا مصر صباحك نور من بارك التاني عبور وعشانك بس يا غالية اتأسس حزب النور والله الوجه الله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 خططنا نشبع جوعيك ومشاكل سر ومرور ومشاكل سر ومرور أمي لابد تزول للفقر لقينا حلول وفساد هيكون محلول بقانون على الكل يدور وعدا كن في البر فرسان في البحر ماهوش غرآن في الجو شبابنا نسور يا مصر أمان عليك تمسح دم عينيك وتحط يا مصر اديك في أياد شباب النور في أياد شباب yomos habibti ya masr masr ya masr habibti